في الملك وخلق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرورة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 تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضرموا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء اجعل لك خيرا من ذلك جنات جن تجري من تحتها الْأَنْهَارُ ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدع اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جن الخلد التي وعيد المتقون كانت لهم جزاء ومسيرة لهم فيها ما يشاؤون خالدين كان على ربك وعده مسؤولا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ من دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عبادي فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هؤلاء ضَلُّ كما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما. فَقَدْ كَذَبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفُهُ وَلَا نَصْرَهُ وَمَن يَضْلِلْ مِنْكُمْ نُذِقَهُ عَذَابًا كَبِيرًا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 اصحاب الجنه يومئذ خير مستقر واحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكه تنزيلا الملك يومئذ للحق الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه ويوم تاني يقول يا ليتني التقطت مع الرسول سبيلا يا ويلتا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني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 أَلَا يَكاشُرُ مَا كَانُوا وَأَضَلُّ سَبِيلًا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فَقُلْ نَذْهَبَا إلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَرْنَا هُمْ تَدْمِيرًا وَقَوْمَ نُوحٍ لَمْ مَا كَذَبُوا رُسُلَ أَغْرَقْنَا هُمْ وَجَعَلْنَا لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا وَعَادٍ وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَتَّبِعُنَا تَذْبِيرًا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أَفَلَمْ يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وَإِذَا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا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 نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه من مِن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 وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعمدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضعهم وكان الكافر على ربه غيرا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 وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُسْجُودٌ لِرَحْمَانِ قَالُوا وَمَا رَحْمَانٌ قَالُوا وَمَا رَحْمَانُ أَنَا لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُوراً تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاوَاتِ بُرُوجاً وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجاً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 والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنات مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما